وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ من رَبِّكَ هو الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إلى صراط العزيز صِرَاطِ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 سيروا فيها ليالي وأياما آمين. فقالوا ربنا بعِد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.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 وَإِنَّ أُوْئِيَكُم لَعَلَى هُدٍ أَوْ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساة ولا تستقدمون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 قال الذين استكبرون الذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة وَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَظْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أبصلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفواها إن بما أبصلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 أولئك لهم جزاء الضعف بما عملو، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون.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 وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَرَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْضُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَثٌ مَا تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ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 الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن احتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزع فلا فوت أوخذ من مكان قريب وقالوا آمنا به وانما له تلاعش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويخذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريد